وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْلِلَ اللَّهُ مُسَهُ وَلِرُعَصُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي سَبِيلَ إِن كُنتُم آمَنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَمَا أَنزَلْنَا لقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قديب اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعتم لختلفتم في الميعاد ولكن ليقض الله أمر كان مفعولا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بي جينات ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً وله أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدود وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون